اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن